وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأروا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 وتحسبهم ألقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالرصيد لو انقلب عنهم الليل واليت منمكرا ولمسئ منهم, منهم رعدا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 فَتَادُوا اَحَدَكُم بِوَرَقِكُم هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَيَنْظُرَ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلَيَتَنَطَّلُ وَلا يُشِيرَنَّ بِكُمْ أَحَدٌ